وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى أنقوا ما أنتم ملقون فلما أنقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطنه إن الله لا يصلح عمل المسلمين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 تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَأَلْجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم